119. الذي خلقك فسواك فعدلك 110. في أي صورة ما شاء ركبك 111. كلا بل تكذبون بالدين 112. وإن عليكم لحافظين